Aguz bil Allah min al shaytan Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al iflam. Kitab anzalnahe ulayk n'tuxrja al-nas min al-dzalmati ila an-nur bi idzmi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 ان كفي ضلال من بعيد وما ابسلنا المرسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 119. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا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 قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليرفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الَّذِينَ كَفَرُونِ رُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْدِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويثقى من ماء صديد يَتَجَرَّعُهُ ولا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتُ ومن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيرٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ونوم انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي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 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ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 كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خدان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 ابين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامَ رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عقاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هواء وأنذرين لا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُونُ الَّذِينَ غَلَبُوا رَبَّنَا أَخِبْنَا إِلَى أَجْلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زوال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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَابِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجِزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب